نعم صحيح هو يتكلم عن هذه الكلمه لذلك انا بناء كرامي في أعصي يعني بيان الموضوع وتحرير المساله هذه هي قضيتنا ترك العمل بالخليه او قضيتنا هذه العباره هل هي وارده او غير وارده هذه مساله اخرى اذا كان المقصود على العباره تقول اصطلح العباره بعيده ولا تستخدموها وحرر الرسل بانفاق اخرى وقولوا القويه هي من ترك العمل بالكليه لا يعمل عملا ظاهرا وأنا سمعت من الشيخ ربيع انه قال انا اقول بأن من فعل ذلك انه كافر فهو الحمد لله مع ايه للسنه في هذه المساله